إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم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 إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبا أنا قالوا وجدنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم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 سبون أنهم مهتدون يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينةكم عند كل مسجد وَاَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ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 ما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأل تشركوا مالا وأل تشركوا بالله مالا ينزل به سلطانا وأل تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعتين ولا يستقدمون يا بني آدم يا بني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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله مajelem فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم لصي. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا طلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار قال لكل علينا من فضل، فذوق العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح. أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا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 في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَى لَاللَّهِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة تلكم الجنة أغرفتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاباً هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللعنةُ الله على الظالمينَ الَّذِي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 ونادوا اصحاب الجنه ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا لا ينالهم الله برحمه، أقسمتم لا ينالهم الله برحمه، أدخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا ألتم تحزنون، ونادى. أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الأولى الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حربهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله